لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَرِيَ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لواذا وَرِيَاءَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ رِيَاءً وَإِذَا تَلَحَّصَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أن أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا